وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قد فاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا هما رجالا كثيرا ورساءات واتقوا الله الذي تساءل من نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن لهدي أهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد الاخوه الكرام مازلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس مع كلام ربنا جل في علاه الذي قال فيه عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله وقول ابن مسعود رضي الله عنه ارضا من اراد ان يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه فان حب كلام الله فقد احب الله فكلام الله صفه من صفات الله جل في أولاد وهذا الكتاب العزيز هو المعجزة الخالدة لنبينا صلى الله عليه وسلم وأن الله جل العلا أعرض به البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله أو يأتوا بصورة من مثله أو يأتوا بآية من مثله سبحانه وجل في أولاد وهذا الكتاب العزيز فيه العز وفيه الشرف الذي من استمسك به كان له ندات وكان له عزا وشرفا في الدنيا وفي الآخرة تكلمنا الأسبوع الماضي على فواتح صورة البقرة وهي الصورة العظيمة هذه التي هي رقص الأم وهذه من أطول صور القرآن وفيها أعظم آية في الكتاب وهي آية الكرسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أبي بن كعب عن أعظم آية في الكتاب فقال ابي آية الكرسي فقال ليه نك العلم قبل المنذر ليه العلم قبل المنذر وقلنا هذه الآية العظيمه تعرضت أطول آية فيها في هذا في هذه الصوره هي آية المداينة التي تهتم بالدرهم والدينار لكل إنسان وهذه فيها دلالة واضحة جدا بالإشارة بالتصريح أولا على أن أموال المسلمين محصنة وأن ظاهر العلا يعني أتى بهذه الشريعة الغراء لتحفظ أموال المسلمين هو فيها إشارة عظيمة جدا إلى ما هو فوق المال إن كانت أطول آية في القرآن نزلت من أجل الدرهم والدينار حفاظا على الذنب المالية للإنسان فكيف بدم الإنسان الدماء المسلمة المؤمنة الدماء الشريفة هذه الدماء غالية ثمينة عند ربنا جل في علاه ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه صلى ذلك للنبي وسلم كان يطوف بالكعبة ويقول أنت الكعبة شرفك الله وعظمك وحرم الدم المسلم أشرف عند الله وأعظم منك لذلك كان النبي السلام يقول لو أن أهل السماوات والأراضين اجتمعوا على قتل مسلم لا أكبهم الله في النار ولا يبالي جل في علا. الغرض المقصود هذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن دلالة حديدة على أن قراءة القرآن لأهل القبور لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالبيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. لفضل هذه الصورة وانتهينا من تفسير اوائل هذه الصورة وقفنا عند قول الله جل في الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا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 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم نزاكم الله خير هنتعينا في الكلام على قول الله على هدى للمتقين وقلنا خصة الله جل وعلا الهدايه للمتقين انهم الذين ينتفعون بالذكر وبالارشاد وبالبيان وبالدلالة وهؤلاء ترجموا هذا النفع بالعمل والخوف والرهبة والرغبة من الله وعلى الله جل في أولاء وقلنا بأن الهدايه ينزل تحتها مع معاني منها البيان والارشاد ومنها الطريق إلى التوفيق والتسديد والمقصود به هنا هو الطريق إلى التوفيق والتسديد متضمنا البيان والاشاده لان الله عز وجل فصل هذا التفصيل كما في سوره آل عمران قال هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين فجعله بيانا لمن للناس عموما فكانت ارشادا وبيانا، وهي بيان وارشاد كانت للناس فالمتقون اول الناس الداخل الداخلين تحت العموم ثم خصهم بالهداية وهي هداية التوفيق وهداية التزديد وبياننا الكلام على التقى التقوى ان الانسان المتقي والذي يجعل بينه وبين الاعقاب الله وسخط الله على حاجزا كما في الحديث انه كان علينا طالب وغير علينا طالب قال كان اذا حمي الوطيس يعني كانت حرب ضروسا قال إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قلنا أن النبي غزوبياني عندما قال سقط النصيف من على الوجه يعني سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقطنا باليد جعت اليد وقايا لها من أن ينظر إلى وجهها هذه المرأة الحرة العفيف وقلنا تقوى أن يعمل بنور الله بيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وبذلك يكون قد جمع بين شرطي الصحة العمل أو قبول العمل بالإخلاص وأيضا بالمتابعة لقوله يعني يعمل بطاعة الله على نور نور يعني علم يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي على نور من الله يرجو ثواب الله إذا إخلاص وإيش ومتابعة لذلك الله جلعاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني متبعا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فتكون هنا يرجو ثواب الله إخلاصا يعمل بنور الله هي النور لا يمكن أن يكون إلا من شمس السنة التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يخشى عقاب الله يعني يكف عن معصاة الله يخاف من عقاب الله جل في على نور من الله إلى التفصيل الذي فصل قبل ذلك ثم قال الله جلعاء الذين يؤمنون بالغيب الذين بالغيب هذا نعت للمتقين هذا نعت وصف وصف للمتقين وصف آخر يعني هؤلاء المتقون ما نعتهم ما صفتهم بين الله جل وعلا اهم ما يكون نعتا لهم وصفه لهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إذن علامات المتقي الإيمان بالغيب والإقامة الصلاه وإيتاء الزكاة. وهنا قد جمع لما و... ولذلك ترى أن هذه الجملة تبين لك التقوى بحق أنه وصل وبلغ إليها بأنه أقام, أقام في الدين أو قام بالدين ظاهرا وإيش وباطنا كما في مستد أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يقوم أحد بهذا الدين إلا من يحاطه من جميع جوانبه أو يحوطه من جميع جوانبه يعني يترجم الإيمان ظاهرا وباطنا وهذه الآن يمكن أن يستدل بها على نزوم الأعمال الظاهرة إذ الإيمان لا يمكن أن يستقر في القلب ولا يتحرك فيه الجوارح ولا يظهر على الجوارح قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب مضغى إذا صلح صلح القلب الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله وكل إناء بما فيه ينضح فما كان في الداخل لابد أن يظهر في الخارج فلذلك جمع المتقي بين إ كان الظاهر وإيمان الباطن ولا سيما إذا استوى أو قلنا بأن السريرة كانت أفضل من العلانية أو العكس قد قال العلماء يعني عن الحسن البصري وبعضهم يرويه مرفوعا وهو موضوع مرفوع ليس الإيمان بالتحلي ولا الإيمان بالتمني إنما الإيمان مواقر في القلب وصدقه العمل وهنا من جمع بين الظاهر والباطن فهو المؤمن الحق وقد رفع الله منزلة عظيمة قال ووصفه بوصف دقيق في الكتاب أنه من المتقين هدى للمتقين تسأل من المتقون يجيبك القرآن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون وأنظر إلى اللطيفة الأخرى والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وهذا فيه دلالة على التخصيص بعد التعميم كما سنبين من لفتات هذا الكتاب العظيم قال والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بعد ذلك الثمرة النتيجة أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وانظر كيف الله رضي الله قدرهم ويعلي من شأنهم ويقول أولئك هذه إشارة لش للبعيد وهذا البعد دلالة على علو المنزلة وعلو المكان عند الله رضي الله يقول الله رضي الله الذين يؤمنون بالغيب الإيمان إيمان هو محل الكلام الله رضي يفرق بين الناس بالإيمان وبالكفر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة نفس مؤمنة يعني النفس الكفرة لا يمكن ان تدخل الجنة بحال من الاحوال ان الله كتب في كتاب عنده كتب في لوحة المحفوظ ان الجنة لا يستقر فيها الا اهل الايمان قال الذين يؤمنون الايمان لغة هو التصديق الإيمان لغة مصدر امن يؤمن ايمانا فالايمان لغة مصدر التصديق اخوة يوسف عندما جاءوا على قميصه بدم الكذب قالوا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا اخر الايه يفسح لنا عن اول الايه قال, قال وما انت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا ولو كنا في حقيقة الامر من الصادقين وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين الايمان في اللغة التصديق والايمان جاء في القرآن لغة جاء ويتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام وهذه رطيفة عظيمة جدا عندما نبينها ونبين الاختراق بين الثلاث تعريفات يعني التعريف الأول الإيمان أو النوع الأول الذي جاء بالقرآن الإيمان جاء يتعدى بنفسه الإيمان جاء يتعدى بنفسه فإذا يتعدى بنفسه معناه الأمان معناه الأمان ضد الخوف قال الله جل وعلا لآلاف قريش الى فيهم رحلة تشتا وصيف فليعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع اكمله وامنهم من ايش من خوف آمنهم يبقى ضد الخوف فهنا تعدى بنفسي فإن تعدى بنفسي فيكون المعنى الامان طيب وقد قال سب لا ايمانا لمن لا امانته له وهي من الامان والموضع الثاني دي ياتي من القران ياتي الايمان ويتعدى بالباء يتعدى بالباء لقول الله جل في علاه الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون به. وقال رجلاً: قلوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآيات. الذين يؤمنون بالله ويأتي الباء هنا إذا كانت تعدى بالباء فهو بمعنى التصديق بمعنى التصديق. فإذا قلت آمنت بالله صدقت بالله ومعنى صدقت بالله صدقت بربوبية الله لأولا صدقت بوجود الله. ده صحيح. آمنت بالله. هذه مجملة تفصل يعني آمنت بوجود الله آمنت بربوبية الله آمنت بأن الله أسمع حسنة وصفة تعالى آمنت بإلهية الله كل ذلك محله واستقراره في القلب وما زلنا على حفة الإيمان ما دخلنا ما ولجنا لجنة الترجمة الإيمان هي التي يمكن أن يكتب للمرأة أنه مؤمن يدخل جنة به اللي هو الإيمان يتعدى باللام لا بالباء لأن الذي يتعدى بالباء لا يجر الإنسان أو لا يسمى المؤمن بالتعدي بالباء الا اذا تعدى بعد ذلك باللام كما سنبيد فامنا بالله امنت بالله بمجاعل الله كما قال الشفائية امنت بالله بمجاعل الله وعلى مراد الله امنت بالله اني صدقت بالله بوجود الله بسبodor الله. الله باسماء الله الحسنة والصفات الحروة بان الله هو الذي يستحق افراد العباده كل هذا ايه تصديق فقط والتصديق فقط لا يكفي ايمانه كل ذلك قد اتى به ابليس كل ذلك قد اتى به ابليس ولم يشهد له بالايمان أما قال ربي بما أغويتاني لأزين أن لهم لأ لأ في الأرض فهو آمن بربه جل في علاه وأن الله هو الخالق الرازق وأن الله جل في علاه له الأسماء الحسن وأن لدي وهو الذي يستحق العباده أو العباد الثاني الموضع الثالث هو الايمان تعدى بالله. يتعدى بالله يتعدى بالله تقول آمنت لله آمنت لرسول الله إذا قلت آمنت برسول الله صدقت بأن محمدا قد أرسله الله بوحد من عند امنت لرسول الله يعني اتبعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قدت للرسول اذعت لما استسلمت لكل الاوامر التي اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا فامن له لوط امن ابراهيم فقط الذي اتبع ابراهيم فقط من لوط فامن له لوط وايضا انت تنظر الى فرعون عندما قال امنتم له قبل أن آذن لكم يعني اتبعتموه اتبعت قبل أن آذن لكم فآمن له يعني اتبعه وانقام وأنت لو نظرت سترد إلى لطائف هذه المواضع في القرآن أن الثاني الإمام بي الذي يتعدى بالباء يستلزم الثاني اللي هو الثالث يعني الثاني وهو الإمام بي يتعدى بالباء يستلزم الثالث الذي يتعدى باللام فإذا اقترن الايمان به والايمان له يعني إيمان به والايمان له اذا اقترن الايمان به مع الايمان له اثمر الايمان الذي يتعدى بنفسه مفهوم ولا غير مفهوم غير مفهوم اقول من امن بالله وامن لله اثمر ذلك الامان امان القلب وامان الظاهر في الدنيا وفي الاخره الذين امنوا بي ولي ولا. به ولا به وله الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمان فإذا لما اقترن الباء الإيمان ب التصديق بوجود الله التصديق بربويت الله التصديق بأن الله جاعل الذي يستحق العبادة التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ووحيا وآمن له آمن لله إن قادل أوامر الله لا في أولئك إذ قال له ربه أسلم قال استسلمت لأوامر الله لا في أولاد، وآمن لرسول الله لم على الرسول الله إن لم يعترد على رسول الله صلى الله عليه بالله بمجاعة الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بمجاعة رسول الله وعلى مراد رسول الله. اقترن أثمر الإيمان، الأمان، الأمان في الدنيا والأمان في الآخرة. بل الأمان التام كلما كان الإيمان به تام وكان الإيمان له تام كان الأمانه تام. ولذلك الله رعاه قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم آمنوا يبين أمنوا. آمنوا ينزل تحته آمن به، وآمنا لهم أثمرت في نهاية الآية الذين أمنوا ونعبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن الأمن القلبي الداخلي والأمن وأمن الجوارح أيضا والله يعصمك من الناس وهذا الأمن كما قلنا إما أمن تام وإما أمن ناقص هذا كله الموادع الإيمان التي جاءت في القرآن هذا في اللغة أما في الإصطلاح قال علماؤنا والإيمان في الإصطلاح لا يبعد كثيرا عن الإيمان في اللغة هو التصديق المقرون بالانقياد والإذعان لا يمكن أن يكون ثمة إيمان إلا بانقياد وإذعان فإن لم ينقض القلب لله جل في علاه فليس بمؤمن ولو ادعى أنه أعرف الناس بالله جل في علاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان هو التصديق أو الإيمان هو التصديق المقرون المخترن بالإذعان والانقياد والاستسلام التام لرب العباد سبحانه جل في علام والدلائع ذلك من القرآن في الآية المثبتة لهذا بأن الإيمان هو التصديق المقروم بالإدعان والانقياد والاتباع والاستسلام التام قول الله في علام حاكيا لنا عما قاله عيسى للحواريين فلما أحث عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون الآية التي ستأتي يا الشهد. ربنا آمن بما انز بما الباء أمن بما تصديق يبقى التصديق فاضل لنا ايش في التعريف الاصطلاحي الاحترام بالانقياد والاستباع والاستسلام قال ربنا أمن بما انزلت اكمله واتبعنا الرسول اتبعنا هنا ده شو هو الانقياد اللام يبقى امن به وامن له إذا الإيمان في الاصطلاح هو التصديق آمنا به والانقياد هو التصديق المخروم بالانقياد والإزعان والاستسلام التام لله دل في أولاده والإيمان قال علماءنا من علماء السلف قاطبة قالوا الإيمان قول وعمل ونية ورد عن الشافعي أنه قال رحمه الله رحمه الله الشافعي الإيمان قول وعمل ونية وبعضهم كما قال الثوري الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة وكل ذلك يتداخل قال إيمان قول وعمل واعتقاد وسنة وبعدهم قال قول وعمل واعتقاد وبعدهم قال قول وعمل وسكت وكل ذلك لا خلاف بينهم فهو قول وعمل واعتقاد وسنة كل ذلك ينضم إلى قول من قال تعريفا مجملا هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنات واذا قلنا الايمان قول باللسان فهو قول باللسان وقول بالجنان نقول الايمان يساوي قول وعمل قول باللسان وقول بالقلب وعمل عمل بالجوارح وعمل وعمل بالقلب أما قولنا الإيمان قول باللسان فإن الإيمان لا يمكن أن يدخل في دائرة أحد قط وإن اعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر وأن الله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة إفراد العبادة لا يمكن أن يدخل دائرة الإسلام ولا نعترف له بالإسلام وليس له أما للمسلمين ولا ما على المسلمين حتى ينطق وبهذا الركن الركيء من الإيمان هو قول لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وقال الله جل وعلا قولوا آمنا قولوا بد من القول ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حين في مرض موته فقال يا عم قل هذا الأصل الاصيل والركن الركين حتى نعترف باسلامي قال يا عم قل كلمة أحاج بها لك بها عند الله قل لا إله إلا الله فهو قول باللسان ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقبل إسلام أحد إلا بأن يتلفظ بالشهادتين والاعتراف بالإسلام دين أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولم يتلفظ بشهادتين لا يحكم بإسلام وهذه كثيرة عندنا حديث الذي مر علينا في صحيح مسلم اليهودي الذي جاء يسأل للسلام أسئلة فيقول له أينفعك ذلك قال أسمع بأذني وقال له صدقت قال له صدقت لكنه لم يتلفظ بذلك أو لذلك لم يحكم بإسلام على غرار ذلك أو على خلاف ذلك المنافقون المنافقون ما قالوا للسلام صدقت بل في داخلهم كأنهم يقولون كذبت لكنهم تلفظوا بالشهادتين فحكم باسلامهم ظاهرا لكنهم عند الله جل في علاه من المنافقين مفهوم ولذلك الله جل وعلا حكم عليهم في سوره المنافقين اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين ايش قال لكاذبون ظاهرا ولا ظاهرا وباطنا ولا باطنا فقط باطنا باطنا ان ظاهرا قد حكم الشرع بانهم على اسلام الله بن عباية بن كان يضمر العداوة الضرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويستهذب رسول الله وبالمؤمنين ومع ذلك حكمنا باسلامه وصلى عليه وسلم ودفنه بين المسلمين لكنه عند الله رعلا من الكاذبين اذا القول هو الايمان قول يكون قول باللسان ولا يحكم لأحد بالايمان حتى يتلفظ بالشهادتين وقول القلب اما قول القلب فهو التصديق التصديق المنافر للريب والشك لا يمكن لمؤمن أن يكون مؤمنا حقا عند ربي هنا باطنا الآن دخلنا في الباطن إذا دخل الإسلام ظاهرا نطالبه بالباطن حتى يكتب عند ربنا بأنه من المؤمنين من قول القلب هو التصديق كما قال الله جل وعلا علاه والذي جاء بالصدق وصدق به واردفى ومن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه والله جاء والله جل وعلا يبين ان هذا الصدق لابد أن ينافي للشك انما المؤمنون إنما الصبح إنما المؤمنون إنما المؤمنون حق إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب يبين صدقوا بالقلب المقصود بها هنا صدقوا بالقلب لأنه نفى, نفى عنه الريب والشك يبين قول القلب هو التصديق عمل عمل الأركان عمل الجوارح اقام الصلاه واتى الزكاه والصلاه من تركها فقد كفر لان وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وبين ان مسلم ان علامه النفاق ترك الصلاه وعلامة الإيمان اقامه الصلاه فهذه دلاله واضحه جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم الغرض المقصود عمل الأركان اقصاها العبادات والعبادات تنقسم الى اقسام ثلاث عبادات بدنيه محضه عبادات ماليه محضه عبادات ماليه بدنيه وفي كل عبادة لله دل في وفي كل في تركها خلاف العلماء في كفر من فعل ذلك من ترك ذلك لأن الأركان هذه متلازمة مع الباطن يرتبط بالظاهر كما سنبي أما العبادات البدنية محضة فكالصلاة وإيش والصوم والصلاة والصوم عبادة بدنية محضة والصلاة هي الخلاف العريض القوي جدا بين العلماء في الصلاة خلاف أقوى ما يكون في الصلاة بل المباني الأربع حقا أو المباني الخمسة جاء فيها الخلاف لكن كان ضعيفا لكن أقوى ما يكون خلافة في كفر ترك بعض آآ هذه الأركان هو الصلاة جاء خلاف عريض جدا عظيم جدا بين العلماء في تكفير ترك الصلاة السلام وعليم السلام قال بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله أفهم نخلافة لذي لا مساجد الله ليس بمؤمن بالله جل في علاه على ما يستدل به الذين يقولون بكفر ترك الصلاة هي مسألة خرافية لا ندخل فيها الآن فإذا المباني الأربعة اختلف فيها العلماء هل هي من تركها يكون قد كفر أم لا عمل الأركان ثم عمل الأركاء قلنا العبادات المحضية اللي هي الصلاة الصوم عبادات محضية عبادات بدنية محضية عبادات مالية وهي الزكاة اختلف العلماء أيضا في تكفير تلك السلاة الزكاة بعض العلماء من المتأخرين يقول بقول بعض المتقدمين في تكفير ترك الزكاة والحق كل الحق أن حتى حديث الذين الذي احتاجون به بأن أبي بكر رضي الله عنه قاتل من نع الزكاة وقد قال له عمر مخطب رضي الله عنه كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقد قالوها فقال له أبو بكر والذي نفس بيدي لا أقاتلنا من فرق بين الصلاة وبين كأنه يقول قد استقرت في النفوس عند صحابة كما قال عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه من الكفر إلا ترك الصلاة فكانوا يقولوا استقرت في نفوس عند الصحابة أن ترك الصلاة كافر فنحن نقاتلهم على كفره فقالوا والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين ما ذكر الله الصلاة في الكتاب إلا قرن معها الزكاة فهذا تمسك به بعض العلماء وقال بتكفير تارك الزكاة وهذا منهج ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه ونقل عن بعض الصحابة وإن كان الراجح الصحيح الجلي أن تارك الزكاة لا يقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال الله واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين يبقى اذا ان لم يقيموا الصلاه وان لم يؤدوا الزكاه فليسوا باخوان لكم في الدين وان لم يكونوا اخوانا لنا في الدين اين هم في دائره الكفر لكن العلماء قالوا الزكاه خرجت بحديث عن مسلم انه ياتي يوم القيامه يصفح بالدراهم والدنانير هذه تصفح في نار جهنم ويوق بها جباههم وجنوبهم ثم قال مسلم في اخر الحديث ثم يرى سبيله الى جنه ام الى نار وليس هذا سبيل الكافرين الكافر له سبيل واحد ألا وهو النار فلما قال ووبيّن أنه إما سبيل إلى الجنة أو إما سبيل إلى النار في دلالة واضحة أنه ليس من الكافرين فهذه فيها دلالة واضحة جدا على عدم تكفير ذلك الصلاة وأما الحج هذه العبادات المالية المحض عبادة بدنية مالية عبادة الحج عبادة الحج هي عبادة مالية بدنية فيها الانفاق وفيها أيضا العبادة بالبدن كالرمي والخف عشر بعرقة والندود وهذه كما قال فيها النبي الحج عرف أو قال النبي جهاد كنا الحج عندما قالت عائشة وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا الحج يا رب العالمين فقال جهاد كنا الحج ففيها دلالة وضحة جدا على العبادة البدنية وفيها أيضا الإنفاق والنفقة للوصول إلى بيت الله الحرام زاد الله تشريفا وتعظيما في هذا البيت العظيم فيه أيضا نفق للوصول إليه فهي عبادة تختل فيها العبادة البدنية والعبادة المالية إذا هذا عمل بالأركان وكل ذلك علامة على الإيمان هل لو تركه المرء ترك كل هذه العمال عندما ولد إلى أن مات لم يصلي لم يزك. لم يسجد له سجدة لم يتصدق بدرهم من واحد لم يذهب للحج مرة لم يصم لله هل يكون مؤمنا حقا أم لا هذا محترك سنبينه إن شاء الله في آخر الصورة لأنها مسألة من الأهمية بمكان هل تارك الأعمال كلية يكفر أم لا هذه مسألة عويصة جدا وسنبين فيها بإنصاف أقوال المتأخرين دون المتقدمين لأننا لم أرى من المتقدمين شيء من الاختلاف أنا سأبين يعني الخلاف عند المتأخرين في هذه المسألة بالأدلة ونبين الله في ختام. فهذا عمل الأركان أما الثاني فهو عمل القلب إذن هو الايمان قول وعمل عمل الأركان وعمل الجنان أو الاعتقاد بالجنان عمل القلب هو أعمال القلوب منها اولا الإناب الخشية الاخلاص التوكل على الله جل في علاه كل ذلك من اعمال القلوب وترى ان الله جل وعلا اذا تكلم عن التوكل قال وفعلى الله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ان كان ايمانا حقا في القلب فسيظهر في التوكل على الله جل في علاه وايضا الله جل وعلا يقول فمن كان يرجو فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احد قال فاعبد الله مخلصا له الدين فالإخلاص أيضا من عمل القلوب فأعمال القلوب ركن من أركان الإيمان وأعمال القلوب تسير بالمرء سيرا شديدا وهي أعظم من أعمال الجوارح بكثير وعندنا أروع الأمثلة التي تضرب في ذلك على أن أعمال القلوب تسبق بالمر حديث الذي قتل مائة نفس هذا لم يعمل خيرا قط بأعمال الجوارح بل هو عمل عمله فقط في القلب هم بالتوبة عندما قتل الرجل الراهب اولا لما قال له قتلت تسعة وثمانين نفسا هل لي من توبه قال كيف تتوب قد قتلت تسعة وثمانين نفسا فقتله بجهل قتله جهل هذا الرجل فقتله بجهل ثم ذهب إلى عالم عابد هو عالم ليس عابدا بجهل عالم عابد فساله عن ذلك فقال ومن يمنع عنك التوبه اذا بالارض كذب فمات قبل ان يصل الى الارض هذا الرجل دخل الجنه ولم يعمل خيرا قط ظاهرا ولا باطنا لكنه هم بعمل خير لذلك قبله الله لله في علاه ما هو الخير التوبة وترجم ذلك أنه صار إلى الأرض التي نصحوا بها هذا العالم فأعمال قلوبها التي تسير بالمرض لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلحت الجسد كله إذا الإيمان قول بالنسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أو قل هو قول وعمل أو قل كما قال علماؤنا الإيمان قول وعمل ونية ولا يمكن أن يخلو الإيمان من واحدة من يا يتلا تتلازم هذه الثلاثة معا لابد من إيمان اعتقاد في القلب ولا بد من عمل عمل قلب وعمل جوارح ولا بد من التلفظ بالشهادتين الذين آمنوا الذين يؤمنون بالغيب الإيمان والإسلام علاقة الإيمان والإسلام علاقة قال بها فيها علماؤنا أننا نرى في الآيات أن الله جل وعلا طرت يذكر الإسلام وطرت يذكر الإيمان وطرت يذكر الإيمان والإسلام هل بينهما اختلاف هل بينهما تلازم منهج البخاري أن الإيمان والإسلام شيء واحد. وهذا كلام ضعيف لكنه يحتج بآية واحدة ألا وهي قول الله جل في علاه في سورة الذاريات، فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قال إذن فهي في الموضع الأول ذكر الإيمان والبيت واحد البيت المذكور هو بيت لوط باتفاق المفسرين ذكرها مر تارة بالإيمان وذكرها تارة بالإسلام إذن الإيمان والإسلام وجهان لشيء واحد وهذا ليس بصحيح بل قد فرق الشرع بين الإيمان والإسلام وإن كان إن كان التفريق جاء من الشرع مع التلازم الموجود بينه لا يمكن أن يخلو إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان كما سنبين وجاء الشرع يفرق بين الإيمان والإسلام فإذا فرق الشرع فنحن ندور مع الشرع حيث دار قال الله جل قالت الأعراب أمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا وهذا إيش معناه هل الإسلام يعني ينفي عنهم الإيمان ويذكر لهم الإسلام وهما شيء واحد وهذا من الله الذي في الله حاشا لله فرق القرآن بين الإيمان والإسلام قالت العرب آمن علمنا أن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام لأنه لما نفى عنهم الإيمان ما نفى عنهم المرتبة الأدنى نفى عنهم المرتبة الأعلى وابقى لهم المرتبة الأدنى قالت الاعراب آمن قل لم تؤمنوا كفروا لا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان يعني ايش لما يدخل يعني لما يعمق الايمان او يعمر القلب بالايمان ففرق الشرع القران بين الايمان والاسلام وايضا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الايمان والاسلام في الحديث الظاهر العظيم حديث عمر الخطابه ببريره هذا الحديث العظيم حديث جبريل عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر فجاء فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله الله، وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإعطاء الزكاة إلى آخر المباني الخمس ثم قال أخبرني عن الإيمان هذا التفريق جاء من جبريل أولا ثم جاء بعد ذلك إقرارا وتفصيلا وبيانا للإجمال من من؟ من رسول الله أما جبريل فجاء بوحي من الله جل في علاه يفرق بين الإيمان والإسلام إذن هذا أيضا تصديق للكتاب في التفريق بين الإيمان وبين الإسلام قال أخبرنا عن الإسلام أخبرنا عن الإيمان لو كان الإسلام والإيمان لو كان شي شيئا واحدا لقلنا أنه لا فائدة في أن جبريل يعاود السؤال ويقول أخبرني عن الإسلام ثم عن الإيمان لا فرق بينهما قال أخبرني عن الإسلام فجاء التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أركان الإسلام وأركان الإسلام إذا وزنت بينها وبين ما ذكره في أركان الإيمان ترى متغيرة مع أنها متلازمة فقال اخبرين عن الإيمان قال أنت من بالله وملائكة واكتو بيه ورسلي واليوم الاخر الى اخر الحديث فهذا ايضا فيه دلائق واضحة جدا على التفريق بين الاسلام والإيمان وقد قال سلام الاسلام عليها والامان في القلب وان كان الحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح يبقى اذا يخالف الاسلام الاسلام هو العمل الظاهر اللي هو عمل الاركان اما قول اللسان او عمل الاركان هذا الاسلام والامان على المعتقد الإيمان على المعتقد وأنت ترى هنا قد فرق لك لك بينهما القرآن عندما قال الذين يؤمنون بالغيب ايش هذا إيمان. عمل القلب الايمان المستقر الباطن وثم اتاك بما هو لازم وما هو يقيمون الصلاة عمل ظاهر كما سرّي إذا الإيمان والإسلام الايمان عمل باطن والإسلام عمل ظاهر هذا إذا اجتمع يعني إيش إذا اجتمع يعني الإيمان والإسلام إذا اجتمع في الذكر فرقنا بينهم وإذا تفرق افترق يعني افترق في الذكر ذكرت الإسلام وحده ودخل تحته الإيمان ذكرت الإيمان وحده ودخل الإسلام هذه فيها دلالتان الدلالة الأولى أنهما لا ينفكان بحلم من الأحوال أنهما لا ينفكان وإن تغير فإنهما يتلازمان وإن تغير فإنهما يتلازمان لذلك لما ذكر الإيمان أغنى الإيمان عن ذكر الإسلام ولما ذكر الإسلام فقط اغنى الاسلام الإسلام عن ذكر الإيمان وهذا كما قال علماءنا إذا لا يمكن أن تقول إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان المؤمن حتى لابد أن يكون مسلماً لأن الإيمان مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام والمسلم حتى لابد أن يكون معه أصل الإيمان لا يكون المسلم مسلماً قط إلا ومعه أصل الإيمان ووضع أصل إيمان من القلب لا يكون مسلماً بحال الحوال بل يكون منافقاً كما بين الله جلا في علا إذا اذا الايمان والاسلام اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع يعني في الذكر واذا اجتمع دل الاسلام على الظاهر ودل الايمان على الباطن طيب واذا افترق دخل الاول تحت الثاني هنا لما ذكر الله جل في علا الذين يؤمنون ذكر ايش ذكر ايه لا ذكر ايش اسلام ام ايمان الذين يؤمنون ذكر الإيمان لما ذكر الإيمان مطلقا قعد. ذكر الإيمان مطلقا لابد الإسلام ينزل تحت الإيمان انظر اردف الإيمان بالإسلام ذكر الإيمان فذكره قلبا وقالبا ذكره باطنا وظاهرا قال الذين يؤمنون بالغيب هذا جانب إيش الباطن ويقيمون الصالة الصو... هذا من الإيمان فذكر إيش الإسلام معه يبقى الإيمان إذا أطلق نزل تحته الإسلام وكذلك الإسلام إذا أطلق نزل معه الإيمان فإذا الإسلام والإيمان يتغيران لكنهما يتلازمان وأما ما استدل به الإمام البخاري فنرد عليه بإيش بأن هذه الآية محتملة ولايات أخرى قالت الأعراب أمّنها قلمت أمّن ولكن يقولوا أسلم وهذا محكم ولا محتمل محكم فإذا فلا نعارض المحكم بالمحتمل انتم طلبتوا البقر هم يحملونك آبا لا مش على واضح اخوة يعني يعني هنقولنا يوم في النص بقى مفيوش أصول أصولية أمور عقديه أصولية لكن يا عزيز نكمل ولا إيش غفى على لا غنى عن العلم والله العظيم لا غنى في الدنيا على العلم نعم فأقول الأول احتجاج البخاري هذا الاحتجاج بمحتمل ومعنى آيات محكمة فالمحتمل لا يقدم على المحكم المحكم يقدم والأمر الثاني التوجيه في الآية معروف قال الله جل جل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ثم وجدنا فيها غير ربيت من المسلمين هو يقصد بذلك امرأة لوط إذا نظر عا بذلك في الآية امرأة إيش امرأة لوط قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فيها في القرية كلها البيت المؤمن هو من لوط ومن معه صحيح ولا لا مفهوم طيب أو ممكن نعكس كمان ثم وجدنا فيها غير ربيت من المسلمين غير البيت من المسلمين قصد بذلك الإسلام لوط وبناته أو تقول العكس تقول العكس قصد في الإيمان لوط وبناته وقصد في الإسلام البيت بكاملة ليش لأنها كانت المرأة امرأة مدخولة يعني ايه مدخولة؟ يعني, تدخل يعني أدخلت خالفت بين الظاهر وبين الباطن كانت في البيت العام هي مع من؟ مع لوط لم تخونه خيانة شرائع عوضو بالله فالغرض المقصود كانت في البيت المسلم عموما صحيح ولا لا؟ لكن لما جاءت الملائكه تمحص وتغربل ظهر المؤمن من المنافق فظارت يا مع المنافقين فكان المقصود بالمؤمنين لوط وبناته وكان المقصود بالمسلمين لوط وبناته ومرأته مفهوم هنا المسألة أيضا ليس له في أناق ولا جمل فيبقى لنا الدليل واضح جلي قالت العرب قل لم من ولكن قولوا أسلم ففرق الشرع بين الإيمان والإسلام الذين يؤمنون بالغيب وكما قلنا الإيمان الإيمان قول العمل والإيمان الإيمان الظاهر لا بد أن يتلازم مع إيمان الباطن وهذا سنفصله إن شاء الله جل في ولاه يبقى لنا نخطف في الكلام على الإيمان ألا وهو مسألة أصناف الناس في الإيمان أصناف الناس بالنسبة للإيمان أصناف الناس بالنسبة للإيمان, للإيمان ثلاث مؤمن باطنا لا ظاهرا مؤمن ظاهرا لا باطنا مؤمن ظاهرا أو باطنا والنجاة النجاة المؤمن ظاهرا أو والسرور والحبور والسعادة لا تكون إلا مؤمن ظاهر والباطن الذي تركب إيمانه من أعمال الجوارح وعمل القلوب وارتبت الظاهر بالباط أما المؤمن الظاهر دون الباطن نقص كبير منافق المؤمن الظاهر دون الباطل هو المنافق كما قال الله جل وعلا ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لتعلموا نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين كان يظهر النفاق ويبطن الكف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استصر على بالمنافقين حتى جاءه عمر بن الخطاب كما قال علماؤنا لا يؤمنه إلا منافق لا يؤمن النفاق إلا منافق قال أطركت ثلاثين من صحابة رسول الله كل منهم يخشى على نفسه النفاق هذا المؤمن الصادق بحق لأنه لا يأمن مكر الله جل في علا لذلك عمر بن الخطاب جاء لحذيفه قال بالله علي أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين ما كل واحد فينا ايوال على نفسه أفضل عمر بن الخطاب يقول ذلك يا حسرة على ما نحن فيه فيقول لحضيفة اسماني رسول الله معهم قال لا والله ولا أزكي بعدك أحدا الغرض المقصود المؤمن ظاهرا هو المنافق الذي دخل في دين الله جل في علاه خديعة ومكرا وهو يؤمن الفشل في الصف المسلم هذا مؤمن ظاهرا لا بطنا وهل هذا ينفعه نقول ينفعه ولا ينفعه ينفع الايمان ظاهرا بانه يكون له مال المسلمين وعليه مال المسلمين يتزوج من المسلمين يغنم مع اغنمه الم... مع المسلمين يرث المسلم ال... القريب المسلم الذي مات فهو يعامل معاملة المسلم ويدفن في مقابل المسلمين ويصلي عليه المسلمون وايضا يغسله المسلمون ويتزوج من المسلمات كما بينا فهذا ينفعه لكن في الاخره لا ينفعه يخادعون الله وهو خاضع هذا الصنف الاول الصنف الثاني مؤمن باطنا لا ظاهرا لم يترجم الإيمان ظاهرا هذا الذي صدق بالله ربا خالق رازقا وصدق بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ومع ذلك ابى ابى واستكبر وكان من الكافرين فلم يؤمن ظاهرهم وهذا من ضرب المثل في ذلك اثنين احسنت أبو طالب أبو طالب صدق برسول الناس وقال يعني لولا لا الملامة بها عين وعلم أن دين النجس سلم هو خير الأديان أديان البريه دينا واقر بذلك وعلم أن هذا هو الحق حتى شك بعضهم في ايمان ابي طالب بل بعض الآن يقول أبو طالب في الجنة ويقول أبو طالب في الجنة بدلالات أخرى أولا بما قاله فهم؟ والأمر سنوه يقول أنا وكافل اليتيم حديث أنا وكافل اليتيم كهتين وأعظم يتيم هو من؟ رسول الله يبقى ايضا اعظم كافر هو ابو طالب اذا في الجنة انا وكافر الاتين كهتين وهذه دلالة واضحة عندهم في ذلك انهم في الجنة فوكلام باطل طبعا كلام لا يمكن ان يقبل بحال من الاحوال الغرض المقصود ابو طالب كافر قال ان تصريحا لولا انا لكان في الدارك الاسفل من النار هو يرتدينا علينا او قال هو على جمر من النار يغلي بها دماغه. فأبو طالب اقر بأن الرساله هو من الرساله بمكان واستيقن بانه من قبل ربه جل في علاه مرسل وأيضا قد استيقن بان الله هو الخالق الرازق ومع ذلك لم يتلفظ بلا اله الا الله وقال لهم سلام يا عم قل لا اله إلا الله كلمه احج لك بها عند الله فلم يفعل ذلك وقال تكبرا لا يعلو استي على راسي لا يكون ولدي هو قائدي لا يعلو استي على راسي هذا الصنف الثاني الصنف وطبعا اصاله أيضا من هذا الصنف من ابليس إبليس إبليس هو باطنا يصدق بأن الله الخالق الراسخ المدبر وأن الله الذي يستحق العباده قال ربي بما أغواني واستوَصن في الثالث هو في الذي آمن ظاهرا وباطنا وهذا الذي نسى الله جل علَى أن نكون منهم هذا في قول الله جل في أولئك الذين يؤمنون ننتقل إلى الكلمة الثانية قال الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون مطلق لا قيد هنا بالغيب الذين يؤمنون بالغيب والغيب هو كل ما غاب عن الإنسان كل ما غاب عن الإنسان فهو غيب والغيب غيب نسبي وغيب اضافي غ غيب نسبي اضافي وغيب مطلق والغيب الذي يقصده هنا اختلف العلماء في تفسيره على ابن عباس على قال الذين يؤمنون بالغيب قال يؤمنون بالقرآن يؤمنون بالقرآن يعني أي يؤمنون يعني بالغيبيات التي اخبر بها القرآن وقال بعضهم لا الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بالله قلنا تفصيلا الغيب كل ما غاب عنك هل شهدت الله هل سمعت الله فقد غاب عنك صح ولا لا ولكنه شهيد على كل شيء صح التعبير فنقول يؤمنون بالغيب قالوا يؤمنون بالله نقول نعم الله يؤمنون بالله الالفعلاء وأسماء الله الحسنى وصفاته العلا فهي من الغيبيات ومن أخص ما يقال في ذلك يؤمنون بالغيب هو أن تؤمن بصفات الله الالفعلاء دون تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف لأنك لو كيفت ادعيت الغيب لو كيفت الصفة لأن الله للعلى يقول تجري بأعيننا قد أثبتنا عين الله جل في علاه كيف عين الله الإجابة السديدة كيف عين الله هذا من الغيب غيب لم نرى الله جل في علا حتى نكيف هذه الصفة فمن كيف أو شبه أو مثل فقد ادعى الغيب والدعاء الغيب كفر كما سنبين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله لأن الله قد غاب فنحنون من بالله وهذا مع محل إقرار الإيمان في القلب الذين يمنوا بالغيب قالوا الإيمان بالله جل في علاء ومن جاء بعد النسلم يكون قد آمن بالغيب أيضا كما قال ابن مسعود الإيمان بالرسول بعد موت الرسول ينزل تحت آدي الآية من أنواع التفسير قول الله جل في علاء الذين يمنوا بالغيب قال ابن مسعود لا أرى أحدا أعظم الناس إيمانا إلا من آمن برجل قد مات وما أتيه إلا كتب وأحرف عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد دعم الآثار عن ذلك ينظر فيها أن السلام سأل أصحابه من أشد الناس إيمانا قالوا الملائكة قال الملائكة عند ربهم يرون كيف يتصرف الكون وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون وإذا تكلم بالوحي كأنها تلسل على صفوان ارتع تعلق فرائسهم حتى قالوا وفزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق فالملائكة يرون عظمة الله جل في علاه حتى أن بعض الأثار جاءت عن حملة العرش أنهم لا يرون لا ينظرون إلى أعلى وهذه الأثار يستسمح بها في هذه المواضع فأما نظروا إلى ضجل في علاء قالوا سبحانك ربنا سبحانك ما عبدناك حقا عبادة عظمة الله جل لا يمكن أن تصور إنسان ولا أن تصل إلى ذهن إنسان الغرض المقصود قال الملائكة عند ربهم قال الرسل قال الرسل يأتيهم الوحد فهذا لازم لا أن يقوى يمنون قالوا نحن يا رسول الله وما ما ان أن يقدموا فوز قالوا نحن فماذا قال صلى قال أنا بين أذورك فقال صلى أشد الناس إيمانا قوم يأتون بعد يؤمنون بي ولم يروا يعني أحدهم لو باع أهله وماله ليراني ساعة لفعل فالغرض المقصود هذه من الإمام الغيب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أرى أحدا قد آمن بالغيب إيمانا مثل ما آمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قال إن, إن أمر محمد لكان ظاهرا بينا بين الناس من كان منصفا آمن به واتبعه لكنه بعدما مات صار غيبا بالنسبة لهؤلاء الذين جاءوا فتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يؤمنون بالغيب كل ما غاب عن الإنسان وأيضا العلماء يقولون الذين يؤمنون بالغيب يعني بالآخرة الذين يؤمنون بالغيب بالآخرة لأن أفضل تفسير القرآن بالقرآن لأن الله جل العالم قال والذين يؤمنون من أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم هنا ذكر اليقين لأن اليقين فوق الإيمان مرتبة فوق الإيمان فنحن نقول لا الصحيح الرجع انها عامه وذكر الآخرة بعد ذكر الإيمان بالغيب لأن الآخرة غيب الآخرة غيب فذكر الخاص بعد العام على التأكيد ذكر الخاص بعد العام على إيه؟ على التأكيد. يعني أعظم إيمان محرك للإنساني ظاهرا هو الإيمان بالآخرة لانه عل... لو علم أنه سيقف بين هذا الله جل في علاه يسأله عن كل صغير وكبير وطقيق وجليل وان الله لا يمكن أن يترك عبدا حتى يسأله عن كل نعمة انعم الله عليه فيها كيف استقبلها وكيف عمل بها وكيف شكر الله جل في علاه لابد أن يقف مئة وقفة حتى يعد للسؤال جوابا الذين يؤمنون بالغيب ينقف مع وقفة واحدة هل وهي الذين يؤمنون بالغيب الغيب لا يعلمه الا الله جل في علاه كما قلنا الغيب غيبان غيب النسبي اضافي والغيب النسبي إضافي يمكن أنا أدعيه أحد مصدقه في ذلك أما الغيب المطلق من ادعاه فقد كفر إذا نقول الله جل وعلا جعل علامة الإيمان الإيمان وبيش بالغيب وأن الغيب لله دل في علاه فمن ادعى الغيب فقد كفر قد قال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا هذا الاستثناء, الاستثناء مع النفي يفيد الحص لذلك رسول الله أعظم البشرية قدرا عند الله جل في لا يعلم شيئا من الغيب قال الله وعلا أميرا إياه أن يقول ولو كنت أعلم الغيبة لا من الخيب وما ما السنية السوء فالنسلم لا يعلم وأروع الأمثلة تضرب على أن النسلم لا يعلم الغيب بحال من الأحوال حادثة إيه الحديث. لو كان علم حادثة إيه ما عاش مؤرقا شهرا كاملا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فمن ادعى الغيبة كما قلنا كفر بذلك طب المنجمون الكهنة الذين يقولون حدث معك كذا وكذا, وكذا وكذا وكذا ويخبر عن كل دقيق وجليل وصغير وكبير حدث معك بل ويخبرك عن شيء مستقبل ويحدث ماذا نقول في هذا طيب هو الآن جاء زيد للكهنة العرفين يسأله عن, عن أموال قد ضاعت فأخبره طيب الجن اللي معها يارف منين من وين يعلم أصبحت, أصبحت حاضر مين اللي عرف اي جد الجن الذي يستخدمه الكاهن يسال من قرين هذا اللي مسروق صح فيجيب صحيح ولا لا صح طب يخبرون عن شيء قادم مستقبل مستقبلي هذا هو أنه بين الله جل وعلا حكمة حكمة من الله جل وعلا إنه ممكن يعلم بعض الغيب المستقبل ليش؟ حتى يختبر الله جل وعلا لأن الله جل قال قولا فصلا في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا فلو أخبر المنجم بشيء سيحدث وحدث يقول والله خسيت فلم تعل وقظ كذبت. فنبي سلام أراح قلبك يبين لك أن الله يختبر القلوب المريضة قال فالجن يركب بعضه فوق بعض كما وصف التبعي حتى يصل مسترق السمع إلى صريف الأقلام. فممكن أن يسترق الكلمة يسترق الكلمة قال الله سلم إما أن يسبق إليه الشهاب قبل أن يقرقرها في أذن من تحته فيقرقرها هو بعمله في أذن الكاهن قبل أن تصل إليه الكلمة يأتيه الشهاب فلا تصل أو يأتيه الشهاب ففي الحالتين قد أتاه الشهاب لأنهم قالوا إن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن, فمن يستمع الان يجد له ففي الحالتين يأتيه الشاب لكن تفتريح الحالة الأولى من الحالة الثانية أن في الحالة الأولى يمكن أن يقرقرها في أذن الكاهن حيث انه يمكن أن يقرقرها بحكمة من الله زل في فإلها إذا أذن الله أن تسقط الكلمة في أذن الكاهن فحكم حتى يختبر الخروج المريضة فيأخذها فيعطيه الذي تحته الذي تحته يقرقرها في أذن الكاهن فيجذب معها مئة كذب كما قال السلام وأنت في الكلمة الوحيدة هذه بعد وجدت الصدق أمامك تقول في كل كلمة يقول هذا الكهن يكون صادقا والأغرار البسطاء من الناس هم الأغرار الأغمار الذين يعني كما قلت يسحفون أو يحبون حول هؤلاء الكهنة المنجمين الغرض المقصود هذا الغيب وين كان مستقبلا لا يعلمه إلا الله جلال في علاه فمن ادعاه فقد كفر قال الله جلال في علاه الذين يؤمنون بالغيب الإيمان القلبي الباطن ويقيمون الصلاه وانظر كيف قال الله جل وعلا في يقيمون الصلاه اولا قال اقامه الصلاه اختلف العلماء في اقامه الصلاه ما معنى اقامه الصلاه اولا الصلاه لغة هي الدعاء الصلاه لغة هي الدعاء كما قال الله جل وعلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني يدعو لهم صلي عليهم يعني يدعو لهم وكما قالنا السلام في الصائم الذي يدعى قال فمن دعيا فليدف فإن كان مختلفا فليأكل وإن كان صائما فليصلي فليصلي هنا بمعنى فليدعو للذي دعاه فالصلاة في اللغة معناها الدعاء وهي أوسع منها في الشرع أما في الشرع فهي أقوال مخصوصة بأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بأفعال مخصوصة في اوقات مخصوصة قد فرض الله على العباد هذه الصلاة رحمة بهم وان هذه الصلاة هي بين العبد وبين ربه جل في علا فرضاه الله جل وعلا عندما اسر ابن pert ثم عرج به الى السماء العلة فبعدما عرج به الى السماء السابعة مر على موسى بعدما فرض الله عليه خمسين صلاة فقال له موسى قد علشت الناس فعليك ان تراجع ربك جل في علا قبرت الناس قبلك وراجع ربك فراجع رب حتى قال الله جل وعلا في الاخيرة قال له الله جل وعلا لا يبدل قول قال هي 50 وهي 5 خمس. خمسون في الأجري رحمة وجودا وكرما من الله جل في علاه وخمس يعني خمس في إيش في الفريدة خمس صلوات في اليوم والليله كما قال الله جل وعلا أقضي الصلاة لذلوك الشمس إلى غسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود ففرضه الله جل وعلا على علبات خمس مرات يقيمون الصلاة بمعنى إقامة الصلاة قال العلماء إقامة الصلاة أن يقيم الصلاة أو يؤدي الصلاة على وقته هي آداء الصلاة على وقتها وهذا نعم هذه أفضل الأعمال على الإطلاق في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها يعني الصلاة على وقتها وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما رأيتموني وصلّي إذا يسمى الذي أقام الصلاة هو من صلى الصلاة على وقتها ولم يؤخر الصلاة إلى غير وقتها بل علامة النفاق تأخير الصلاه وعلامه الاخلاص تقديم الصلاه كما قال النبي صلى عن المنافقين وهو يصف المنافقين وصفا دقيقا جليا أنه ينتظر حتى تشارف الشمس على السقوط أن حاجب الشمس يسقط فيأتي فينقرها كنقر الغراء. الغراء يصليها صلاة سريعة هذه من علامات النفاق أما الصلاة في أول وقتها من علامات الإخلاص فليحذر المرء من تأخير الصلاة تكاسلا فإنها من علامات المنافقين هذه التفسير الأول يقومون الصلاة قالوا أن يصلي الصلاة على وقتها أو الأول وقتها الثاني قالوا يقومون الصلاة قال يحافظ عليه محافظة تام دون الإخلال بركوع ولا سجود لا شروط ولا أركان كما قال النساء افترض الله على الناس خمس صلوات في اليوم والليله فمن أتم ركوع من أحسن ودوءهن وأتم ركوعهن وسجدهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة أن يدخله الجنة فهذا معنى إقامة الصلاة قالوا أن يؤديها تماما دون الإخلال بأي فرضية من أركانها ولا من شروطها يقيمون الصلاة الصلاة أفضل العبادات على الإطلاق افضل العبادات على الاطلاق هي الصلاة فهي صلة بين العبد وبين ربه دل في علاه وأنت تنظر أن سلم قال حب بلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة ولذلك كما ورد بأسانيد صحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه إذا حزبه أمر فزع إلى ذا إلى الصلاة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يديم عليه هي الصلاه التي هي صله بين العبد وبين ربه كان يقول أرحنا بها يا بلاد ولذلك اناط الشرع فلاح الاعمال ونجاه المرء يوم عرض الاعمال على رب العباد بالصلاه قال النبي صلى عن الصلاة قال إذا صلحت أفلح العبد ونجح، وإذا فسدت خاب وخسر، خاب وخسر. بل قد جعل الله تعالى أول ما يحاسب عليه المر هي صلاة، أول ما يحاسب عليه المر هي صلاة. إن صرح صلح سائر الأعمال، وإن فسدت فسدت فسد سائر الأعمال. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الصلاة، أهمية العبد المصلي لله لا في أولا. فإن هذه الصلاة تنظف الظهر والباطن، مع أنها من الأعمال المدنية، مع أنها من أعمال الجوارح، ومع ذلك فإنها تؤثر تأثيرا قويا في الباطن. ان الله جل وعلا قد قال في كتابه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما معنى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا الفهم فهم مغلوط عند بعض الناس اذا وجد الرجل يصلي ويفعل المعاصي يقول هذه صلاته تنفع لان الصلاة عن الفحشاء والمنكر هذا كلام خطأ الصحيح انه من استدام عن الصلاة زاد الايمان فاذا زاد الايمان انتهى المرء عن الفحشاء والمنكر قال الذين يقيمون الصلاة والصلاة تنقسم الى قسم ثلاثة أو مرات الثلاث. فرض عين فرض كفاية فرض نفر. فرض عين فرض كفاية نفر. أما فرض الأعيان فهي الخمس صلوات. فرض الأعيان الخمس صلوات وهذا بالإجماع. كما جاء العربية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن فرائض الإسلام فقال أن تقيم الصلاة خمس صلوات يومين. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو قال أفل. افلح وابيه قال دخل الجنة انصدق فخمس صلاة في اليوم والليله وهذه المطلوبة عند الله الرافع هذا فرض عين يعني ايش فرض عين يعني مطلوب من كل مكلف ذكر وانثى إذا بلغ مبلغ الرجال وبلغت المرأة مبلغ النساء لا بد من أداء هذه الصلاة هذا الذي نقول فرض عين على كل إنسان والله جل وعلا لا يقبل من أحد أن يفرط في مثل هذه العبادة الجليله هذا هو فرض عين يأس تاركها بل يكف ترقيها عند كثير من العلماء كما سنفصل إن شاء الله في الاسابيع القادمة بعد الحج بإذن الله الثاني فرض كفاه فرض كفاه أصوليا كما قال العلماء المطلوب هو الفاع لا العين المطلوب الفعل إذا أمر الله جل وعلا بشيء وفرض كفاية يريد أن يظهر هذا الشيء إذا أمر بالتغسيل مثلا غسل الميت فيريد غسل الميت سواء زيد أو عبيد فعل ذلك لا شيء عليه هذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفايه فرض العين يعني كل انسان مكلف بد ان ياتي به اما فرض الكفايه ما يريد الا الفعل نفسه فقط كما في صلاه الجنازة صلاه الجنازه ان صلى عليها بعض الاشخاص سقطت عن الاخرين سقطت عن الامه اما المسلم الذي يموت ولا يجد أحد أن يصلي في دولة الاهل لا يجد أحد يصلي عليه قد اسم كل من كان في موضعه ولم يصلي عليه هذا الثاني الفرض الثالث أو الصلاة المرتبة المرتبه او النوع الثالث هي النف وأقول الفرد هو المطلوب أصالة قد قال الله جل في علاقة الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن تقرب إلي عبد بأحب إلي مما افترضته عليه ولذلك قال علماؤنا من انشغل بالفرد عن النفل فهو معذور ومن انشغل بالنفل عن الفرد فهو مغبور لذلك يحرم هنا الذي استقاه علماؤنا يحرم العلماء الصدقة من المدين يعني المدين الذي عليه دين لا يجزء هنا تصدق لأنه قدم النفل على الفرد بذلك يكون مفتونا مأفونا مغبونا من ينشغل بالفرد النفل عن النفلي أو على نفل كان معذورا ومن انشغل بالنفل عن الفرد فهو ايش مغبون مغبون ضحك عليه الشيطان لبس عليه فأحب شيء الله جل على الفرد ثم فرض الكفاية ثم بعد ذلك النوافل والنوافل هذه تفاوت الدرجات تفاوت الدرجات مرهون بالنوافل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وأفضل ما يكون عبادة الله جل علاه أن تبين صدقه الإخلاص لله جل علاه بأن تطبع الفرايد بالنواف وهذه درجة عظيمة جدا أنت لو أتيت بالفرايد ارتقيت إلى منزلة المحبة أرق منها منزلة المحبوبية منزلة المحبوبية هذه التي لا تسقط عنها أبدا قال الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وهذه المنزلة فوق المنزلة الأولى الله جل وعلا قال من عاد لي وليا فقد اعده بالحرب وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه اذا احب الاشياء لله هذه رشد المحبه الفرايد فمن اتى بالفرايط فقد ولج اول المراتب المرتبه التي ترتقي فوقها قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإن أحببته أنظر إلى هذه الدرجة العظيمة فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به التوفيق والتزديد والنصر والتأييد فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به وهذا التي يبطش بها إلى آخر الحديث فالنوافل هذه النوافل هي درجات متفاوتة بين الناس وكل عبد أراد أن يرتقي عند ربه جل في علاء وينزل المنازل العلاء فعليه أن يكسر من النوافل قيل عن أحمد الحنبل أنه كان ما يفوت ليلة حتى يصلي ثلاثمائة أتراك مرأ ولا تسأل عن ذلك لله جل في أولاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء مولاه بالماء يتوطى بعدما يتوطى وكان كريما من أحسن أحسن الله إليه وقد أحسن أنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلم سلم شئت قال أسألك مرافقتك في الجنة ما في إلا هذا أسألك مرافقتك في الجنة فماذا قال عنه وسلم قال له أو غير ذلك قال هي ذلك فقال له أعني على نفسك بكثرة بكثرة السجود او اكد ما يكون من النوافل النوافل الرواتب التي ما كان يتركها للسلام سفرا ولا حضرا كالوتر مثلا او ركعت الفجر ما كان للسلام يترك ركعتها الفجر سفرا ولا حضرا ولا الوتر ما تركها للسلام سفرا ولا حاضر والسنة المؤكدة سن الرواتب التي كان السلام يحافظ عليهن 13 ركعه في اليوم الليل. ان يصلي 13 ركعه في, في, في اليوم والليله قال في حديث ام من صلى لله 13 ركعه في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنه وقصر في الجنة ان يصلي ركعتين قبل قبل الغداه ركعه الفجر واربعه قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء لو كنت على فراش الموت فلا تدعها هذا السياج الذي يحافظ لك على الفريض وفوق ذلك ايضا الوتر الوتر كما قال للسلام يعني اوتروا اهل القرآن وان كان حديث فيه كلام واختلف العلماء في فرضياته. في فالاحناف يقولون بوجوب الوتر وان كان الصحيح الرارح بانه سنة لكن ما كان للسلام يتركه قط لذلك احمد بن حمد سئل عن رجل يحافظ على ترك الوتر قال هذا رجل سوء هذا رجل سوء الأفساد لا يفعلون مثل هذا الغرض المقصود هذه النوافل المتأكدات التي ما كان يترك أن السلام وحيدا منهم حتى أن السلام شغله توزيع الصدقة في سنة الظهر البعدية فجاء العصر فصلى العصر فقضاها بعد العصر فلما قضاها بعد العصر استدام عليه لان عمل النبي كان ديمتا كان لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل إذا ابتدعه بحال من الاحوال الغرض المقصود صلاة النوافل هي الرفع في الدرجات قال النبي صلى الله عليه وسلم من سجد الله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة من هذه النوافل التي يرتقي بها المرء عند الله في علاوة تكون سببا في ولوجه لندرار التروال صلاة سنة الوضوء أن يتوضأ ويتبع الوضوء بصلات سواء صلاة فرضية حتى لأن الحديث عن بلال رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وسلم دفن عليك في الجنة دلاني على أرجع عمل تعمله قال يا والله يا رسول الله والذي نفس بيدي ما توضأ توضأ إلا صليت به هذا إجمال ليبين لك أنه لو توضأ وصلى الفريضة وقع في الحديث نزل تحت الحديث ولو توضأ وصلى نفلا نزل تحت الحديث لكن هو المقصود لأنه قال ما توضأ في الرواة الأخرى إلا صليت له ركعتين فهذه سنة سنة تجعل الإنسان ربه في علاء ومن سارع إلى الله علاء سبق ومن سبق إسك تخلف قال الله دل في علاء الذين يجنون بالغيب ويقيمون الصلاة قال ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم قال مما مم قال إلا بمن التبعيدية ومما رزقناهم ودي وقف لطيفه جدا لأن المال له اقسام ثلاثة قسم الحلال وقسم الحرام وقسم مشتبه فيه لذلك قال الله جل وعلا مما مما رزقناه وايضا اللطيفه الثانية اللي اتسرقت عليها وهذا الاسبوع القادم ان شاء الله نفصله لان الوقفه معها ستطول لان قول لا در مما رزقناهم يقصد به الذكاء يقصد به العيال يقصد يقصد به مما رزقناهم هذا اللي سنفصله ان شاء الله الوقفه الثانيه مما رزقناهم ما قال كل ما رزقناه رحمه اولا بالمنفق رحمه بالمنفق والامر الثاني ايضا يبين ان الاسراف في الانفاق لا يجوز ولا يصح مع ان ابا بكر رضي الله انفق ماله كليته ونقول هذا لا يقاس عليه غيره هذا الذي سنفصله مع أن الأنصار فعلوا ذلك ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص نقول هذا مستثنى من قول الله جل في علاق عموما ويسألونك ماذا ينفقون أجيبه قل إيش العف يعني الزائد الفاضل لا تنفق من أصل مالك ولذلك رضي الله المعرضة لما مرض في مكة وحسب أن هذا مرض الموت فقال أتصدق بمالي قال لا الثلث والثلث كثير هذا الذي سنفصله ان شاء الله الاسبوع القادم ونبين مما ولفت فيها في مسألة المال المشتبه فيه والمال الحرام وكيف ينفق المال الحرام اذا تاب منه العبد الاسبوع القادم ان شاء الله نفصله او الاسبوع القائل الذي يكون بعده الحج باذن الله يقول قولي هذا واستغفر الله لكم ورزاكم الله وانا خير انتظر